بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِيْ يَقُولُونَ إِلَهٌ كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّا يُؤْمِنُونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا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 هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلقان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً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 لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا وَكَذَلِكَ بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كَمْ لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا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 رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ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 وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ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 اننا اعددنا للطالمين ناراً احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما انك المهليش وجه بئس الشراب وساء امر تفقا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجَرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ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 وَضْرِبَ للَهَُّ فَدَروجُ رَينِ جَعَنا لِحَدهِ مَا جََّتين مِن أَنابِ وَحَفَفْنهُماَا بِنَخلِ وَجَعَناَا بَنَهُماَا زَروعى كِلتَجََّتَْنِ آتَت أُكُهاَا وَلَمْ تَظلِم مِنه شَيْئاب وَفَجرنَا خلِلَلَهُ مَا وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما له واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا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 وَاوجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أحدا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ وَإذ قُلنا للِمَل إِكَ تسجُد ل آدممَ فَسَجد إلاا إبدسَ كانَ منِ الجِنّ فَفَسَقَاعًَا أأَمْرِ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 وانتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا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 بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدوا مِن دُونِهِ مَوْئِلا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدا وَإِذْ قَال موسى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ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 تَبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلِمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا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 فانقض قو حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال ا خرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا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 وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسقل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا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 وَعرضنا جَهَنَّ م يَومَئِذ للكافِرينَ عرض الذيذينَ كانتََت أَعيُنُهُم فيِي غِط إِْ عَ ذِكر وَكانوا ل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 الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا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 ذَلِكَ جَزَاء أُهُمْ جَهًاَّمُ بِمَا كَفَُواتَّخَذُ آياتِ وَرسُوله زُوى إِ الذيينَ آمَنُ وَعمِرُ الصَّالِحَاتِ كََت لَم جَّ تُرفِ الدَوسِنُ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 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ